سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أَقْدَامَكُمْ والذين كفروا فتعسل لهم وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذلك بِأَنَّهُمْ كرهوا ما أنزل الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 فهل عسيتم إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لعنهم اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَاءَ بَصَارَهُمْ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 وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوه